انكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الأكبر أن الله برين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 ثُمِنَ المُشْكِينَثُمَّ لَمْ يَ قُصُوكُمْ شَيْئثَُّ لَمْ يَع قُصُوكُم شَيْئَو وَلَمْ يظَاهِرُ عَلَيكُمْ أَحَدَ فَأَتِمُ فَأتِم مُ إلَيهِم أَهدَهُم إى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 ذلك بأنهم قوم لا يعلمون